الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا ضل له ومن فلا فلاهادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ما شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد المحاضره الماضيه ااا اخذنا فيها عده عناصر اولها ايه اول حاجه عندنا خلاص يعني لو قلنا اذا عرضت عليك مقاله حد قال لك ان الشيخ فلان قال هل أن الشيخ للوشش مثلا يعني. أو هو رجل متكلم في أو أي شيء من هذا القبيل؟ ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ أول حالة أن يكون هذا المتكلم إماما أو بهذا الزمان بقى عالما متفق عليه حتى تقبل مقالة بعده؟ أن يكون السند متصلا يعني الكلام واصل إلى القائل بناء على ايه بحقتين بيوصل القائل السند متصل كله سمع من بعضه حتى سمعوا من الشيخ وما فيش حد في الناس دي متكلم فيه يجي لي واحد في النص يبقى ضعيف يبقى هذا الكلام المنقول كلام ضعيف كلام ايه ضعيف الشرط اللي بعد كده <تصفيق> بالظبط هر تيجي عند اهل الحديث ااا آه لو في تراجم الائمه هتبص تلاقي واحد اشعري اتكلم في واحد سلفي واحد سلفي واحد اشعري وممكن يكونوا الاثنين ائمه من ايه ائمه العلم فمقالة هذا لا تقبل في هذا ولا مقالة هذا تقبل في ذات لأنه مقالة باء لما تقبل شيئا التي يكون فيها تحيز بسبب المذهب كنت خروج عن الاعتداد رجعا للاعتدال لكن الوصف بأنه مذهب كذا دي مش تجريح الوصف بأنه مذهب كذا مش تجريح إذا كان هو مذهب فعلا خلاص بعد ذلك أهل الحديث ما صفاتهم أو لا أعزين نشوف أنتم زكرتوش نعم بسم الله سلم الذين يحفظون أثار النبي صلى الله عليه وسلم او هم الفلقة الناجية الطائفة المنصورة وهم أصحاب البشاره باتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النضرة يعني البهاء في الوجه النضرة هو البهاء في الوجه بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له لا. لا. بعد ذلك بعد ذلك لكن قال صلى الله عليه وسلم يعني عن الفرقه الناجيه ما كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي اللي على سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه الصفه إن ان ابتعد عنها عليكم السلام فاطمه عنها درجات الناس تتفاوت في هذا الابتعاد هناك ابتعاد يخرجه من هذه الفرقه نهائيا كأذه الفرق الضالة اللي الأئمة كفروها أصلا باعتبارها عموما يعني بالنظر إلى هذه الفرقة بما فيها وهؤلاء ليس لهم نصيب ولا حظ في رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ذلك هناك فرق عابوا عليها بعض الخصال ليست على منهجه الكامل ولكنه لا يخرجها من الالتحاق بهذه الفرقة الناجية متى وضح لهم الحق يرجع إليه فمسألة تحديد فلان أو فلان من الفرقة الناجية نحن نقول صفات وبناء على هذه الصفات الذي يثبت عندنا أنه في هذه الصفات نقول هذا نقول هذا فيه الصفات الفرقه التي قال عنها النبي الله عليه وسلم لكن لا لا نحكم له هو شخصيا بالنجاه ان دي امر ما حدش يقدر عليه لا الحكم يعني الائمه المشاهير يعني واحد زي الامام محمد بن اسماعيل الاخرى مثلا ومن سار على دربه من الائمه حتى اليوم واحد زي الشيخ الالباني واحد زي الشيخ الحويل واحد زي النسدي ناس افاضل وهؤلاء راس الناس هنقول فيهم إيه؟ لكن حد يقدر يقول أن الراجل داه هيدخل الجنة وراجل داه مش هيدخل. لا ليه حاجم مش بتعيدنا لكن احنا نحكم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته هنقول صفتهم كذا فضل نقول صفتهم كذا لكن من قلش فلان هذا هيدخل الجنة أو فلان هذا هيدخل النار أما إذا وجدنا أناسا يخالفون صفات النبي صفات الفرقة الناجية فنقول ده هؤلاء الجماعه دي مثلا هذه مخالفه لصفه الفرقه الناجيه لكن مش كل واحد منهم محكوم عليه بالنار مش واحد محكوم عليه وهذا الأمر ليس موقولا اليك ولا الي ولكن هذا موقول الى الأئمة من أهل العلم حكم هذا موقول من اهل العلم بعد ذلك كده تفضل انتهت الموضوعيه في الأدب قلنا إخلاص النية إخلاص النية حتى يشتكى منه قال ده يطول علينا ويزول علينا من الآن؟ تصل كده وقال ده يزول علينا ده يتقل علينا من اللي تصل؟ نعم تصل بأخه هنا بقعب يا الأولى طب انا بخاف عن جمع من الفوائد زي مقدمه أي كتاب بيقول لنا انا راجل خطتي ايه في العام فالمحاضره الاولى بتحدد الراجل ده جميل ايه صح كده هو انت تعرفني ما تعرفنيش ولا انا بس عدم معرفتي بيك مش هأثر معاك خلص لكن الانسان اللي بيسمع دعوه دي يسمع واحده لما نشوف مثلا الشيخ الحلول من كلمه التلفزيون انت بتاخد الكلام وانت بص منايم ورايا الاحلى ما تبقاش قلقان من حاجه لكن تجيب واحد انت لسه مش يعني مش معروف فتبقى قلقان منه فالمحاضره الاولى دائما خاصه الاوساط التي فيها خليط من الناس بمعنى عليكم انت لو في جامعة معينة بيبقى معروف هذه الجامعة مثلا بتدرس مدد كذا ومدد كذا ومدد كذا ومدد كذا والأستاذ ذا بتاع كذا والأستاذ ذا بتاع كذا, كذا, كذا, كذا, كذا كل واحد له نصيب من مدته التي يدرسه بتاع الحديث غالبا بيبقى متابع للسنة غالبا إلا النظر القليل من الناس اللي ضحكوا عليها جماعه الدراويش ومش عارف عليهم بس لكن هو لما تيجي تكلمه يطلع دهب صافي اا وواحد بتاع فلسفه لك ايه انت الفلسفه اصلا مش هيقول لك الا فلسفه الا اذا كان هذا الرجل في الاقسام العامه زي اقسام بتاعه الشريعه والحاجات دي في كليه دار العلوم منهم أستاذ دكتور مصطفى حلمي رجل, رجل فاضل جدا ورجل من الناس اللي كعبهم عالي في خدمة السنة وما إلى ذلك وفي غيره وزميله مشكلة وهكذا ولا يزال الخير موجودا في الناس النهاردة إن شاء الله تعالى هنأخذ بعض المصطلحات التي ينبغي عليك أن تعرفها المصطلحات نعم الأدب من أدب طلب العلم الإخلاص فنحن المحاضرة دي مش هنقول من الأدب هنقل إلى المحاضرة عشان نخد أن أرضى من المصطلحات كمقدمة للدراسة كمقدمة لدراسة علم المصطلح أو نعم فيسير مصطلح حديث لا لا لا ما حدش ذكر إلا من يا الكلام لنا أولون يا الكتاب اللي هيجلكم سيصير مصطلح الحديث هذا الكتاب رغم أنه منتشر جدا خلاص إلا أن هذا الكتاب عليه آخر كبير جدا للمحققين الشيخ طارق عوض أو هتلاقي اسم طارق عوض الله هذا رجل من تلاميذ وأصحاب الشيخ محمد عمر اللطيف والشيخ محمد عمر رحمه رحمه الله من الناس أهل الحديث المتمكنين وتوفي العام الماضي كان يسكن في مدينة مصر ولم يكن مشهورا بل كان مغمورا ولكنه كان رجلا قويا دقيقا من فحسان هذا العلم يعني أخشى أن أقول أنه يفوق المحدث المشهور ولكنه لم يكن معروفا عند غالب الناس هذا الشيخ طارق هذا رجل متمكن جدا مؤلف كتابي اسمه إصلاح لإصطلاح إصلاح لإصطلاح يعدل الأخطاء الموجودة في هذا الكتاب ولكن أتفضل الشيخ المؤلف الدكتور محمود الطحان رجل فاضل وله باع طويل ولكن مسألة الإصطلاح هذه عند المتأخرين فيها نوع من الخلل فالاقتصار على هذا الكتاب على هذا الحال إذا اتصبت عليه، ستواجه فيه بعد بعض المشكلات وإنه ما هو طالما أنه ليس مقرر علينا؟ إلقى نسبنا منه الكتاب المقرر كتاب في غاية الروعة كتاب المقرر بتاع الدكتور الخشوع في غاية الروعة والدكتور الخشوعي وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة ولا أدري هل هو مازال الوكيل أم لا؟ ولكن هذا الكتاب بعيدا عن شخص الرجل انا حتى ما شفتوش يعني اسمع عنه خير بس هو اتكتب بروح كلت اصول الدين بس ما قابلتش ما قابلتوش هذا الكتاب انا لما قريته مفيش كتاب انبسطت منه للاساده زي هذا الكتاب الرجل جمع علما دقيقا معنى الرجل هو بيكتب هذا الكتاب كان على درايه بمذاهب العلماء صح و فكتب معلومات في غاية الدبقة لو أن هذا الكتاب خذته مطبعة من المطابع وحققته أسنادة الأقوال إلى من قالها وذكرت الطبعات بتاع المراجع يبقى كتاب روعة ولكن لبساطة المشايخ عموما في الأزهر لا بدأ أقش على المسألة يعتبر أنه كتاب مقرر وخلاص عليه لكن هناك من المشايخ من يؤلف رسالة لا تساوي ربع هذه الرسالة والشركات تنكب عليها تطبع وتعمل وتوزع وتخلي وتسوي رغم انه ما يحصرش في العلم ولا حاجة أما هذا الكتاب كتاب رائع كتاب الدكتور هذا الكتاب رائع فأخليك معي عشان ممكن تلاقي اختلفات في كتاب بفضيلة الدكتور الطحان أما لو واحد هيخد ثقافة مجرد يخد ثقافة علي الحديث كده يبقى ماشي هتقرا كتاب الدكتور طه حامد لوادي علوم الحديث تمام يا واحد عاوز ياخد عن علوم الحديث كده وتاهي لكن ما يهتمتش عليه في الأمور اللي احنا هنشرحها اما كتابنا فهو كتاب زي ما اقول لك كتاب من الإصطلاحات التي سنتعرف عليها هو أما <تصفيق> بسجل ولا بعمل بي أقول لي عشان اللي محضرش اسمع يصوروكم انتم ولا يصوروكم صوت هنبص أول, اول مصطلح وهو ما يقولون عنه الحديث وفي مصطلح بعده اسمه الخبر الحديث شيء حديث يعني ايه جديد الحديث معناه الجديد هذا باللغه مش الاصطلاح شو واحد تقول له في البدايه الحديث في ال... يقول لك ايه اصل الجديد مش ده مش حديث ده مش حديث بتاع نبي هذا في اللغه معناه الجديد الحديث في إصطلاح أهل الحديث إنتوا عارفين هنقول تعريفوا بس الأول نقول للمعنى عشان ممكن تستندج التعريف بنفس وهو أنه عندنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم ممن اعتنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصنته كانوا لا يفرطون لا في حديث نقامة ولا يفرطون في حديث نوم ولا يفرطون في حديث خلاء دخول خلاء ولا يفرطون في شيء وكانوا ينقلون كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدود نقله شرعا خلاص فكل هذا ما تركوا منه صغيرة ولا كبيرة سواء الذين كانوا يجالسون الحبيب صلى الله عليه وسلم المدينة او الذين كانوا يرحلون معه في اسفاره او الذين كانوا يعيشون معه في بيت وهم من زوجاته او ازواجه هذه جائزه وهذه جائزه ولعل ازواج ابلغ من في القران ف النبي صلى الله عليه وسلم كان الزواج أو زوجته ينقل لنا ما كان يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز نقله طعامه شرابه نومه غزله نحو ذلك كانوا ينقلون لنا هذا والصحابة كانوا ينقلون لنا كيف كان يمزح النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يغضب كيف كان, كيف كان كذا؟ ما كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكل كان عمل إزاي؟ كان جسم شكل إيه؟ عين كانت عمل إزاي؟ صلى الله عليه وسلم إيده وش كان شكل ألون إيه؟ وما إلى ذلك؟ كان طويل متوسط وتجدون ذلك كله في السنة النبوية في الحديث كل قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكل تقرير يعني سكوت سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى السكوت نقلوه لنا لما كان شوف حكا كيف تحصل قدامه يسكت ينقلون أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت أو سكت عند كذا فهذا يسمى تقرير وأيضا كما قلنا ينقلون الصفات الخلقية شكله لونه شكله والقلقية كانت إيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف حاله في صفحه حاله في معاملاته حاله في يعني إذا حدث خلاف بينه وبين اخر حاله إذا عتودي عليه حاله إذا كذا حاله إذا حدث أمره كانوا ينقلون كل هذا من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس في اليقظة فقط وإنما أيضا في اليقظات والمنام يعني ما فرطوش في أي حالة أمة أعطاها الله نعمة استحقت عليها المتح فقال كنتم خير أمة أخرجت لكم ما في نبي من الأنبياء وصل أصحابه ولا أمته قريبا من هذه العظم ولا استطاعت أمة أن تحفظ جزءا حتى صحيحا من تغاث أنبيائه إلا هذه الأمة ما ضيعت ولا قرطت في نفس واحد تنفس به النبي صلى الله عليه وسلم مما يلحق بشديعته وأعداء الإسلام حوال جاهدين أن يشوهوا تلك الصورة ولكن المحقق منهم المحقق منهم يقول كما قلنا قبل ذلك ليفخر أهل الإسلام أو المسلمون بعلم حديثهم ما شاء هذا العلم الذي ما ترك شيئا ما ترك شيئا يتعلقه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حال ولا الرواية عن ولا التابعيذ ولا الأئمة اللاحقين إلا وتكفل بوضع القواعد له شب أحنا لسه نقول إزاي تنفي المقالة عن شيخ معين لو ما نقلتش المقالة بهذا الشكل إذا أنا مش أصدق فكيف بهم في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث الحديث لو حطنا له تعريف عند أهل الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو كمل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية في اليقظة أو المنام حتى الحركات والسكنات نبتدي من اول فين من اوله خلاص وكذلك ما اضيف الى اصحابه من قول او فعل مش, مش تقرير وكذلك ما اضيف الى اصحابه من قول او فعل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية يعني متعلقة بخلقته شكله يعني أو خلقية يعني بأخلاقه في اليقظة أو المنان حتى الحركات والسكنات وكذلك ما وكذلك ما أضيف إلى أصحابه من قول أو فرم لو بصينا في كل خلاص كده لو بصينا في كل حاجة من ذيها تأخذ أننا قلنا عنها معلومة بالشغل ما جاء أو ما أضيف أو ما جاء بنفس المعنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول زي قوله ما كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم زي قول إن الدين يصل خلاص وقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يحقه بالدين وما إلى ذلك من الاحاديث الكثيره جدا التي جاءت بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم المبارك الفعل افعال النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يتكلم فيه فعن كيف كان يصلي الله عليه وسلم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا وما الى ذلك من القيام والقعود هذه الافعال معروفه الافعال التقرير والتقرير زي انا شفتك فاقريتك على هذا الشيء شفت انك بتعمل حاجه فما ما انكرتش عليك. وهذا التقرير بالتشريع راجع الى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقط مش م... الشيخ انت شفته اتعملت حاجه غلط قدامه ايه لا يكون لك تشريعا لا يكون لك تشريعا تشريع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأنه صلى الله عليه وسلم ايه او ايه كمان ما هو ما تكلمش لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا من دواع النبوة من لوازم النبوة إنه لا يقر باطلا مش معقول شيء في الغلو عليه أو صفة احنا قلنا يقول لك مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عين عمل الزائد كان طول الزائد كان مش عارف ايه للصفات الخلقية أو خلقية يعني حلمه ورحمته وصدقه وأمانته وما إلى ذلك وكذلك الحركات والسكنات سواء كان مستيقظ أو نائب وأيضا ما جاء عن أصحابه من قول أو فعل كيف كان الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يفعلون ماذا كانوا يقولون لأنهم لا يتكلمون إلا من الوحي وما كان باستهادهم فهذا هو الأمر الذي يختلف فيه الناس أما ما كان؟ هولين من الوحي فهم اعلم هم اعلم بذلك منا لانهم اللي بوصلوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم واحواله ده بالنسبه للحديث هذا هو التعريف الارجح تعريف الايه الارجح سهل ولا صعب سهل انتم كتبتوا فه الشرح تلاقيه برضه قالوا بقى في حاجه برضه ترجع عليها استاذه في ناس بقى خاصه دي تعريف الحديث على القول والفعل والتقرير بس يبقى هيقولوا ايه لما يجي في الامتحان ده سؤال زي كده ما تكتبليش الاقوال دي اكتب القول الراجح بس خلاص وتعرف ان هو راجح ازاي احنا في الشرح هو وقول ان اللي انا قلته الاول ده هو ده الايه؟ خلف وانا عاده مش هذكر الحاجات اللي فاتت من التعريفات عشان الايه ما تتلخبطش لكن هاشير لك اشاره عشان هتلاقيه في الكتاب في ناس خلفت في هذا قالت انه ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير بس هو ده الحديث وفي ناس قالت نشيل الصحابه من من الكلام ده يبقى موظيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير أو صفة طبقية أو خلقية في أو حتى الحرفات والساكنات في, في اليقظة والمنام ديت بس كل شيء طيب الصحابة قالوا لا ما يدخلوش في الحديث ده شيء آخر يبقى دول التلاث تعريفات اللي هتلاقيهم في الكتاب تعريف الأولى اللي نحن قلناها الشامل بعد ذلك التعريف يقصر يقصر الحديث على ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قول او تقرير في كمان التعريف اللي بعد كده يجيب شامل اه بس يقول لك لا ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بس الصحابه ما يدخلوش فيها يعني ومواجه هو التعريف الاول حد يعرف يقول كده ولا لسه شويه نظيف ايوه هو هو عاوز يستعجل عاوز يخلص تمام عشان كده استعجل ايوه يستعجل عاوز يخلص بس كويس لو حط الخبر لما ياتيك النبأ تقول عليه الايه الخبر. الخبر هو الايه النبأ اي حاجه حصلت نعم اما في الاصطلاح فالعلماء اختلفوا فيه اختلفوا فيه الراجح ان الغلط مرادف للحديث غلط مرادف لايه للحديث يبقى معناها ايه ايوه يبقى هتعرفه بالتعريف الكبير ده اللي احنا قلناه الاول هو هو خلاص لو جاء في الامتحان وقال لك ايه نعم لو قال في الامتحان ما نفارق بين الخبر والحديث في الحالة دي هتشير إلى الخلافات ليه بقى هتقول ناسألت ان الخبر مرادف للحديث ونسألت انه الخبر كذا لكن لو قالت تعرف بس في الحالة دي امت نعم موضوع الموضوع ده في الموضوع ده لهم فيهم خلاف واللي ممكن لو افترض الواحد فيهم يشمل الثاني يبقى لو جمعوا بعض هابط الصبر والحديث تفرق واتعرق لكن لو, لو قلنا مثلا زي الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما منفردا فعلى نفس قيدا يشمل التالي أما لو كن جنب بعض فالإسلام يطلق على شيء والإيمان يطلق على شيء والكلام فيها مش هنا عشان دي محاضرة منفردة الخبر جماعة قالوا أنه هو مراد للحديث وهو الرأي الراجح وقمعه قالوا إني في اختلاف لي يا عم الشيخ قال لك أنه الخبر عام عام فقال لك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعم غير من أي حد بقى حتى من نحن عام أي حد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الصحابة ما جاء عن التبعيد ما جاء عن عن أي حد قال لكم جاي عن اسرائيل مثلا خبر اه يعم كل الاخبار وفي ناس قالت الفرق الاولاني ده اقولنا في ايه ايوه الخبر اعم من ايه من الحديث فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه عن غيره بي ناس قالت لا الحديث اللي جه عن النبي صلى الله والخبر اللي جه في فرق بين ده الحديث ما عن النبي الله عليه وسلم والخبر ما عن غيره مش عن غيره بقى لا غيره لا الاحسن الاول الارجح الاول الحديث مرادف الخبر مرادف للحديث ليس اللقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غير لا الخبر مرادف للحديث يعني هو ما أضيف إذ نبي صلى الله عليه وسلم قولنا أوفعل ما أوفعل أو صفة القياء أو كلقية كل حتى الحركات والسفناء فاليقض والمناف وما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل يبقى الخبر زي دراجع الخلافات الثانية قلنا في ناس آل القبر أعم من الحديث قبر أعم من الحديث والرأي الثالث أن القبر حاجة والحديث حاجة فالقبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعيد ثاني الناس المقصود المقصود عند الاثباليين هو ما يخدم الشريعه واللي بيخدم الشريعه بيدخل في ما جاء عن رسول الله, الله وجاء عن ان الصحابه اي بعد كده بتضع اليه فده المقصود لكن هنجيب واحد بيؤرخ تاريخ الايام اللي احنا فيها الحديث انا نسميه اخبار الى هو اما الراجل المحدث عارف الصحابه شاف حصل معاهم ايه وبتاع والقصه دي كله. وعارف ان التابعين حصل معاهم ايه وكله بالاسانيد وهو كده طبعا ايه كان حاصل مع النبي صلى الله عليه وسلم الاخبار كلها موجوده في كتب الحديث المغازي والسيار والتاريخ وكل ده موجود فيه مبوب عليه في كتب السنه عشان كده قالوا ان ده زي ده أو. قالوا زي ده اتفقنا يبقى الراجح في تعريف الحديث قلناه التعريف الطويل بعد ذلك ننتقل للخور الراجح في تعريفي أنه مرادة للحديث بعد ذلك عندنا مصطلح اسمه الأثر مصطلح اسمه الأثر الأثر والأثر الاثر هو بقيه الشيء في اللغه لما تمشي كده واحد تقص الاثر بتاعه تتتبع الاثر ده هو ده الاثر يعني انت بتشوف بقيه الشيء اثر الواحد بقيه هذا الشيء واحد ماشي تشوف رجله لما كانت غرز والعرب كانت في ناس ماهره في تتبع الاثر هدف في الشارع فله تعريف ايوه هنقول الحته دي عشان ايه بالمره مساله لما نقول اصطلاحا اصطلاحا كلمه اصطلاح معناها تشمل اصطلاحات متعدده اصطلاحات متعدده الاصطلاح يعني انتم اتفقتوا على ان انتم تتعاملوا بطريقه معينه أو اتفأتوا أن تقولوا عن هذه المروحة بطيخة ثلاث طبعا أنتوا اصطلحتوا على هذا لا يحدش يقولوا عن هذه المروحة أما لو جئنا نخطب واحد بره نقول له البطيخة أو له الطب تعالى لو جئنا السكينة وإطالة البطيخة مش رقناه ما يعرفش ال الاسم هذا يقول له إذا نبطل البطيخة اعمل شاف إيه لو واحد مش عارف هيخر منه فالاصطلاح كل أهل فن بتاعوا اللغة العربية لهم اصطلاح انت كده تلاقي ايه تعريفه اللي هو استاذ اما طوع العلوم الشرعيه طوع الفقه اللي هو مصطلح, له مصطلح. الحديث له مصطلح فلما يقول لك اصطلاح يبقى في كل فن ما يخصه ما اقولكش اه ما اقولكش انا عرف لي الحديث لغه واصطلاحا تيجى رايح جايب لي الحديث عند الفقهاء لأننا نقصد إصطلح مين؟ أهل الحديث إيه اللي لو أنا قلت لك عرف لي الحديث عند المحدثين والفقهاء والأصوليين فهتسكن تعريب كل واحد فيك اللي تفهمت أو أقولها ثانية؟ الأخها ووزراء ألا منقول اصطلاحا او شرعا ده ديت هي دي ديت هي دي ساعات كده تلاقي يقول لك عرف مش ترجع بقى الى اصطلح كل فئه من الفئات اللي بتشتغل بعلم الشريعة زي ما قلنا بتوع الفقه بتوع الاصطلح بتوع الحديث بتوع الاصول مش فإذا كنت انا السؤال في علم الحديث فأقول لك نذكروا عرفوا لغة وشرعا فطبيعها تعرفوا لغة عند اللغوين طبعا وشرعا يعني عند أهل الحديث يعني عند إيه؟ أهل الحديث عموما تعرف اللغة ليس بشرط أنه يكون عام قد يكون تعرف اللغة أخاف وقد يكون أعم وقد يكون مرادة على حسب الحالة لأن الشرع لما جاء هناك أمور اذاها صفه زائده عن اصلها عند اللغويين يعني الصلاه الصلاه هذه عند العرب معروفه ان هي الدعاء اما عندنا في الاسلام فلا يقصد بها الدعاء الدعاء حاجه من ده ايه حاجه من يبقى اصبحنا الايه الشرع عنده جدا الدعاء دي حاجه بسيطه من كل عمل الصلاه خبر انا قصدي خرب هو النبي انت اللغه العربيه ليه مالك طب تقر ولا هنزعلك من شكلك كده البرن هي موجوده على في لغه العرب لا موجود معناها عند اللغويين يعني عندك في القواميس لما ترجع في لسان العرب وتجي العروس وصار في الموضع الوسط مش عارف ايه تلاقي معناها كده هو ده المقصود باللغه ماشي ماشي ولا واقف هنشوف الاثر قلنا بقيه الشيء ده عند اللغويين يحمل هذا المعنى أما عند عند الاصطلاحيين او عند اهل الحديث او عند علماء الشريعة لصطلح الاصطلاح الاثر ده له تعريف اخر قال لك الاثر زي الحديد يبقى ضربته ايه بحجر واحد ثلاثه ولسه فاضل واحد بس كبير بس اللي جاي بقى بعدين لما اقول لك عرف ده هو ده التعريف ده, ده هو التعريف ده هو التعريف ده هو التعريف ده, ده على الراجح الراجح في الاثر تعريفه اصطلاحا يعني عند المحدثين انه مثل الحديث بالظبط و مثل الخبر مرادف له الراجح وعلى هذا هو الاعتماد الاعتماد على هذا التعريف لأنه سوف نرى مثلا الإمام ابن جرير الطغري ما كتاب اسمه؟ تهذيب الاثار تهذيب الاثار اذكر فيه الاحاديث اذكر فيه اقوال الله عنهم فهذا يعم الاحاديث وغيره فهو مرادف لايه للحديث مرادف للخبط وكذلك الامام الطحاوي كتاب قريب من هذا الاسم وغير هؤلاء واشتهر عند على اهل الحديث انهم اهل الايه الأثر. أهل الأثر زي بعض المحدثين يقول على نفسه الأثر اول من قال هذه النسبة مين اول واحد نسب نفسه إلى هذه النسبة نعم يعرف هو مصري هو الإمام لا هم كلهم كانوا بتعصر هو الإمام الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الامام العراقي شيخ ابن حجر هو اول واحد اتت عليه النسبة دي نسبه إلى الأثر يعني إلى الحديث بنقول الاثري الاثري الامام العراقي الله يرحمه ابو الفضل العراقي يبقى دي التعريفات الثلاثه الحديث الطبق والأسر ممكن كلها تأخذ واحد لكن أعارف الفروق تبقى عارف الفروق لكن أنا دلوقتي في المحاضرة عندما نركز مع الشيخ الذي يشرح أعرف تعرف معي وفهمته جدا لما نقرأ الكتابة تكون العملية دي سهلة عندي لكن ركزت معها على الخلافات وقعدي فرعلي ويعملي وشعرفي أنا تهتي هنا وتهتي هنا وتهتي هنا وروح قتائي ومذكيتك وانتاية ومش هفهمني بداية لكن إنت عادة أنا ما بفضلش مسألة يعني مساله أفصل في الخلافات في التعريفات ذات عشان كده اهم ان انت تخرج من المحاضره انت عارف الحديث يعني ايه عارف الاثر يعني ايه عارف الخبر يعني ايه عارف السنه يعني ايه يبقى المصطلح اللي بعد كده اللي هو الايه السنه اقول لك راجل سني راجل ايه سني أولاً أنا قلت له قال لي لأنه هو ده المهم فيه لا إن شاء الله ما ينطلقش بس التعرفات بس لأنه غير كذا هتفرق بس تبقى فاهم إنه في فرق بين ده وده بربه يعني دلوقتي اللي في خلاف هتبقى عارف إنه في خلاف لكن لما أقول لأتعرف تذكر للتعريف الايه؟ الراجح فقط عشان لا تتعبش الناقض أظن راجل أول تبسط العملية ناك مش بتعرف ايه؟ م. لو جال السؤال بهذا الشكل انت لما بتذاكر لما تيجي ذكر فريفات دي في الكتاب هتلاقي في بعض الأشياء البسيطة منهم او لو انت احترق, لو انت احترق قول انه الحديث كذا والأثر مرادف له وفي ناس قالت انه فيه خلاف بين هذا و ذات لو انت مش فكر حيث وخلاص كده بعرف ان انت واخب بقيت اه يعني ايه مش, مش اساس عن انت ممكن ان في اللي انت لانه هو لما تلاقي تبص للكتاب هتلاقيه مش كاتب مش قايل اللغه زي ما انا الماء وسند مش مش عارفه مديله ايه كده مش زي ما قلت له انا قلت لك كده في الاخر يقول لك الكلمه اللي انا قلتها لك فانا عاوز الكلمه دي زي السنه بس سننت الماء صبيت الميه عملت صب الميه فهتقعدي احدد لك كده اشياء وبعدين لك السنه تطلب على اشياء في اللغه أول حاجة الطريقة عموماً الطريقة الطريقة أو السيرة خلاص تطلق على الطريقة يعني ايه؟ فلان ده رجل سني يعني بيسلك طريقة سنية يعني إيه طريقة سنية يعني طريقة مستقيمة يبقى عندي السنة تطلب في اللغة على الطريقة المستقيمة لواحد فالحاجة تطلق على الطريقة عموما سأنكت مستقيمة أو غير مستقيمة زي في الحديث من سنة إيه؟ سنة حسنة وقائده من سنة سنة سيئة يبقى في واحد بيعني للحاجة حلوة تبقى سنة بعده يعني طريقة مسلوقة مش سنة يعني سنة النبي سأسلم لا آه. وطريقة برضه ممكن تقال السنه على الطريقه القبيحه مثلا على فكره هي السنه والسن سنه, سنة الشيخ محمد اسماعيل دايما بيسمع حته كده اتفرج في اللغه اللي تعجبني فيه ان هو عربوني يلحق حلو عشان لما انت تسمعها ممكن ما تغلطش فيها تاني ممكن الفوائد اللي هي بتزيد منه على غيره من المشايخ اللي هو بيدقق الحاجات اللي زي دي فتلاقي نفسك عرفت المعلومه ديت وانت اصلا مش مقرر ان انت تعرف لك كده واستفدت بيها وقلنا تطلق على الطريقه مطلقا سواء مذمومه او محموده يعني سواء حسنه او قبيحه فلندا سنته حلو او طريقته حلو فلندا سيرته او سنته وحش يبقى إيه؟ نزف الله تعالى عليه السلام أحضر أكثر ما تشرب؟ أكثر حضرتوا للتفسير حضرت الدكتور جاسم انا بقول له انت اللي مفضل لهم التفسير على الحديث ليه؟ تقول له انت مالك انت المحدثين دول دخلين في كل حاجه هتلاقيهم لان هو صديقي وقال كده عشان انا دخلت من هو من يعني نحسبه من افضل الناس خلقا سنؤدب جدا يفعل الخير للناس ما بيتاخرش خالص عن طالما ان هو يقدر يعمل اي حاجه سواء او عشره بقى وأنا... هو انا احسب الموضوع ده مني انا شخصيا لان انا ممكن اظن بس مش مش متعمد يعني ايه عشان فقلنا انه السنه تطبق في اللغة اللغه على الطريقه المستقيمه الراجل ده كويس. الراجل ده سنة يعني يتابع السنة الحسنة رابع السنة الحسنة زي العوام يقولك ايه الراحة المتحدة ايه؟ سنة يعني هو شاف شكله ايه راجل يتابع السنة بعد كده ممكن تطلق على الطريقة عموما سواء كانت قبيحة او حسنة خلاص؟ دول اهم حاجة في موضوع اللغة يجي بعد كده على الإصطلاح قد يعرف يقول لي؟ أيواء مرادة العلماء قالوا لنا حاجات وهي إيه؟ قالوا إني السنة عشان نعرفها هنفرق بينه هنا بقى هنا إصطلاح أهل الحديث إصطلاح أهل الفقه إصطلاح أهل الأصول فهدؤون عرف السنة لغة واصطلاحاً عند المحدثين مثلاً لو قالت خصاب المحدثين هتقول التعريف اللي احنا قلناه بتاع الخبر والحديث والذبع هل يحد يقوله؟ صلى الله عليه وسلم لا تذكروا حتى تصلي علي. عليه وسلم أيوة مش كبه حمي حتى الحركات والسكنات في الياخذ والنون موظفه الى تعريف السنه في اصطلاح المحدثين يعني زي الخبر يعني زي الاثر يعني زي الحديد الاربع ايه اربع صفير ضربتهم بحجر واحد اهو لما تيجي الذكه كده تبص هنا، تبص هنا، تبص هنا، خلاص بأي أعرفتهم بتعريف واحد يوم ما تضيق بك الدنيا في الانتهاء، تتجي يكاتب التعريف ده أوه هذا ما تبوش خلاف بقى احنا بنقول ده عند المحدثين عند المحدثين، السنة كده، زي ما احنا قلنا تبيش فيها إيه؟ خلافان أما السنة عند الفقهاء، لو قلت لك الحاجة دي فرد والحاجة دي واجب والحاجه دي سنه يبقى, يبقى ما ليس لفرض ولا واجب يعني الذي يمدح فاعله ولا يذم تاركه الذي يمدح فاعله ولا يذم تاركه ده عند الفقهاء لما يقول لك ايه المضمضه مثلا سنه لو متعمدش ترك المضمضة باستمرار يبقى ما يقسامش لكن لو عملها لو مضمض يبقى يسال خلاص ده على قول من الأقوال مش في أقوال بتوجب المضمضة والاستنشاء خلاص ده مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو أولى لأنه كما جاء في الصفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها هذا كانت في روايات مذاكرتها لكن في روايات أخرى ذكرتها وبناء عليه لو ضمننا الروايات إلى بعضها هيبقى الوضوء صفته على هذا الحال قصة أنه معناها, مع معناها أنه نظف الأنف ونظف الفم كما أنه ينظف الإيد من بره يبقى برضه الأنف أولى والفم أولى وبالتالي فرأي الإمام أحمد في نظري أنه هو الأقوى أما السنة عندنا. عند عند الفقهاء لما نقول كلمة سنة مش يقول لك ايه انت عملتش ما عملتش كده ليه مثلا ما خللتش أصابعك ليه كده في يا شيخ أصلها سنة يعني ايه أصلها يعني ما هي فرض يعني لو أنا سبتها مش هو عاقب عليها ألا السنة هي ما يمدح فاعله ولا يزم تارك هذا المعنى يعني ما ليس بفرض ولا واجب ما ليس بفرض ولا واجب أيوة اللي هو المندوق يقول عليه المندوب يقول عليه المستحاب يقول على المراغب فيه، يقول على الحسان اللي هو اسمح كثيرة عنده مع ما؟ ان فيه فقهاء بفصلوا ويفرق بين المستحق بقول المنزلون مش, مش عايزين بقى الناس تتلخبطوا في التطيف فاخلينا احنا في, في هذا التعريف البسيط وخلاص يبقى تعريف نعم ده ايه بقى ده؟ ده مش رائعين احنا قلنا ده تعريف تعريف الايه؟ السنة عند الفقهاء عند الفقهاء طب عند أهل ال... ال... ال... الأصول أهل الأصول جماع الأصوليين عندهم السنة يعني إيه؟ عند أهل الأصول الفقه عندهم السنة يعني إيه؟ يعني هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل او تقرير بس قولا او فعل او تقرير ليه بقى لا مش ما جاءنيش اصلا تقرير ليه لانه العلماء الاصليين بيبحثوا في الادله الاجماليه الادله الاجماليه يعني بيبحث في الايجاب بيبحث في النفي ويبحث في الاباحه ويبحث في مش عارف كل الحاجات مرجعها الى الثلاث امور اللي احنا القول او الفعل او التقرير بس كلها مرجعها الى دول نعم الفقهاء هم الذين يطلبون الاحكام الجزئيه من الأدلة الفرعيه او يطلبون الاحكام العملية من الأدلة الفرعيه زي ايه زي يقول لك انه ولا تقربوا الزنا هذه الآية تدل على حكم إيه الحكم أيوة تحريم الزنا يقال الفقهاء بقوله الحكم هنا تحريم الزنا طيب إيه ما دليله دليله قول الله قول الله تعالى ها هو يذكرون الدليل فدول الفقهاء اللي بيستنبط الأحكام الأحكام من الأدلة الفرعية من الأدلة الايه؟ الفرعية أو الأدلة التفصيلية زي الآيات والأحاديث وفتاح في أي مسألة أما الأصوليين فدول بيهتموا بالأدلة الإجمالية يعني, الأدلة الإجمالية؟ يعني يقول لك يعني إيه الإيجاب إيه هو ذا الإيجاب يقول لك الإيجاب ده حكم تكليفي من الأحكام الخمسة طيب أنت بتعرف الاجاب ده إزاي يقول لك والله إحنا بصينا في الأدلة التفصيلية اللي بيعتمد على الفقهاء فلقينا إن كل أمر كل امر يدل على الاجاب او نجوه لا ما تخلينا هنا في الحديث سنونا <تصفيق> ولا صنفة تخلينا هنا في الإيه في الحديث كذا يعني خدت فكرة عن الفرق بالدولة وقد يكون الرجل محدثا فقيها أصوليا لغويا زي شيخ الإمام ابن القيم وزي الإمام ابن تيوية كان في اللغة يقول لك ده أنا خالفت مثلا السباوي في ثمانين مسأل يعني السباوي لم يكن حد علي أن وفي الفقه أصحاب المذاهب كلهم كانوا خافوا منه تنحافظ المذاهب بتفصيلات جماع الملكية يقف أصاده هو كان حنباله في الأصل يعدوا لهم لا أن له مثلا المسألة دي عندنا الملك يقول له المسألة دي عندنا حكمها كذا يقول له لا ده أنت حكمها عندك عند فقهاء العراق من الملكين أما عند أهل المدينة فهي كذا أما عند أهل المغرب فهي كذا أما عنده مش عارف أهل كذا فكانوا خبوا منه جدا وشهد له القريب والبعيد بالإمامة غير أنه رحمه الله ذكروا عنه كان فيه نوع من الـ من أنه كان اللي يؤف أصاده من كتر ما بيذكره من الأدلة والحاجات بتاعه بضيعه خالص بتويه فالناس بعض العلماء حقد عليه من باب الغير فعملوا له مشاته في الأمر ذا بيبقى النفوذ بقى عشان نتذكر في النهاية أننا بشر نقط ونصيب وكل هؤلاء نسأل الله أن يغفر لهم له. وهم يعني أهل العلم الذين كانوا يدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فممكن يكون لإنسان محدث وصولي فقير لغوي هو إلى ذلك وممكن يكون محدث بس حافظ الأحاديث وحافظ المشحش لكن لا يوجد في مسألة تنبط الأحكام الدقيقة ولا يوجد في مسألة القواعد دقيقه ده بيكون راجل مهذب ممكن يكون واحد فقيه بس عارف شويه احاديث بس ايه لا يطلق عليه محدث ف... ولكنه دقيق جدا في الاستنباط اتفضل رايح فين الجماعه بتاعك ماله كده مش لسه هبدي لا مش يعني انت ما اسمش احنا كنا قلنا ايه يبقى السنه قلنا عند المحدثين كذا وقلنا عند الاق قال كذا وقلنا عند الاصوليين ايه ايه بقى هي عند الاصوليين حد يعرف يقول من او تقليد بس بس نعم خطر. لا مش انا مش هو الاقصى السؤال يبقى السؤال يعني ايه عشان الوقت المحاضرات لا هو هو فرقتش مع جبت دي او دي او ما نقل عن النبي او ما ما جاء عن النبي او ما بلغ عن النبي كل دهوت صلى الله عليه وسلم ده ايه يعني قريب من بعضه عرفنا معنى السنه في حاجه اسمها السند وفي حاجه اسمها المتن في حاجه اسمها السند في حاجه اسمها المتن هتلاقي الشيخ لما يشرح حديث يقول لك ايه طب نبدا الاول بالسند عليه ولا ابدا لكم بالمتن هل تقول له عطول ابدأ لنا بالماتن؟ لماذا يبدأ لنا بالماتن؟ لماذا يبدأ لك يقول لك يا أمسك هل تقول لك حدثنا مش عالك مين؟ حدثنا مش عالك مين؟ والله لسه يطول حدثنا دي هي الشرف كل التي حفظ بها هذا الدين لا يوجد فيها حدثنا إلا أمة الإسلام. فالسند من خاصة هذه الأمة أمة الإسلام السند خاص بها فليس لأمة سند إلى نبيها إلا هذه الأمة المباركة ويا لو شفت منزلة الأمة لما نبرسها سأقول له تعودين تبقوا وزبت أهل الجنو وشعرت نصفك تبطيب ومعرفش وهكذا وهم يوم القيامة إيه زي ما تقول في شعر بيضة كذا في ثور أسود أو العفس شو باديه الحال عمل إزاي فهذه أمة مرحومة أمة مرحومة بس يستمك الخيرات ياخد بالسبب ويسعى فيه السمن بالبلد كده الرجال اللي ايه اللي رواه الحديث ده اهو اي حديث هتلاقي له سلسله كده اهو ماسكه بعضها كده وبعدين هتلاقي المثنى هنا لو عملنا هكذا يبقى احسن عشان الناس اللي كويس تشوف هنا هتلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم وهنا هتلاقي مثلا الإمام البخاري رحمه الله فده الرجل اللي برواحد ده شيخ البخاري شيخ البخاري والبخاري بقول إيه حدثني وده شيخ شيخ تم الاثنين وده الشيخ اللي فوق وهكذا وده الصحابه ده الايه الصحابه رضي الله عن من ده وده من اثنين من ثلاثه وثلاثه هو التابعي سمع من ايه من الصحابي والصحابي سمع من النبي صلى الله عليه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فرق معنا خالص ممكن واحد من الصحابة يقول إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يكن حضر الأعلى لكن حضرها أبو هريرة مثلا فقال هو فهو قال, قال رسول الله لا يوجد مشكلة فيها عندي لكن هو كان أعج يسمع بالضبط لأن الصحابة يتميز بميزتين أو طبعا ميزات كلها ولكن ميزتين في هذا الباب وهم ان الصحابه اهل الصدق والعداله بالمذكرين من الله تعالى وانهم ابط الناس لما يسمعوه انهم اهل اللغه واعرفوا به عرفوا به اولى فهذه بتسمى سلسله اللي او يسمونه استند افهم بس الأول ما تكتبش اللي نتعرف لسه هنقول افهم دي يبقى السلسلة الرجال دي اسمها ايه؟ استند يبقى لو قلنا تعرف استند هو ايه؟ اه؟ ايوة السلسلة الرجال الموصلة الى الماثن لو قلت لي كده تبقى راجل تماثن لا سيبقى من اللغة الماثنة لأنه في اللغة يقول لك السند هو المعتمد ما عليه عليك يعني المعتمد عليك لو طلحت انت كده أو كده ها قعد كسر هو دين معناك كبه احنا مش, مش مشكلة عندنا السند هو سلسلة هو الموصلة الى المتن سلسلة هو الموصلة الى المتن طب هو ايه المتن اللي هو ده هو قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعل او التقرير او مش عارف ايه او بتاع يعني هو ما ينتهي اليه الايه استند ما ينتهي اليه استند سواء من القول او الفعل او نحو ذلك الموصلة الى المتن سلسلة الرجال الموصلة الى المتن الرجال هم الرواة الرجال هم الرواة وممكن يكون فيهم نسوان يعني حريم اه ما عندنا حريم وخلي بالك زي ما انا قلت قبل كده اتفضل اسمعهم اغسلها قبل كده ان الحريم ما تكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرجاله كده لانه الائمه قالوا انه ما فيش ولا واحده اتهمت بالكذب من الروايه ودي من قبل اما الرجاله فبيهم اوه حد صالح حرج عرفنا <لهو> ايه <السنة؟ أه> <عرفنا هو ايه السند اه وعرفنا هو ايه المتن نعم اه ما ينتهيش لي السند دي اخر السند بصوا لما يقول لك دي نهايه السند دي نهايه السنه, دي السنة. خلاص وده أعلى السنة. أما هنا فهو بدايه السند دي ممكن تلاقيها بعد كده ما تكونش عرفتها ممكن تلاقيها بعد كده تقول ده فين بدايه السند من فوق ولا من تحت طب احلى السند ده يعني اللي عالي ولا اللي بالنسبه لي انا قريب مني وهكذا يبقى بدايه السند دي اللي عندي اللي يمي أما نهاية السند فهي العند النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلى النهاية هو الأعلى أما البداية فهو الأذنى ومعروف女ة البداية أذنى من, من النهاية لأنها أقرب إبقى عاوز تقولي البداية monsسل تقولي البخير البداية البخاري يعني لما تجي من أول البخاري كده وأنت طالع لفوق بداية من عند البخاري ذا بداية السند النهاية ما هو أخر السند فوق عند النبي صلى الله عليه وسلم إيه البداية؟ بينطلق السند من البداية حتى النهاية السند القوي ما حصلش فيه خلل السند القوي ما يحصلش فيه خلل الخلل ده سنعرف بعد كده إيه هو الخلل وإيه هو السند الصحيح لكن اللي إحنا عايزين نعرفه هنا هو إيه هو السند السند ده بتفخروا بالسلسله السلسلة السلسله دي فيها حلقات او حلقات كل حلقه من دولة راوي من الروايه راوي من الروايه لو سقطت واحده يبقى السند مش متصل لكن لو كله لابق في بعضه كده يبقى السند متصل عرفنا يعني ايه عرفنا يعني ايه المتن عرفنا يعني ايه المتن ماشي ولا خلاص لو ضربنا مدخل بانه يروي الحديث يستند الى مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله بي خيرا بقوه الدين فما يرد الله بي خيرا دي الايه ده المتن اما الرجال الذين رووا من اول البخاري الى معاويه بن ابي سفيان او غيره ده هو الايه قد الله عنه ده هو السلسلة الآيه المادن. السند السلسلة السند أما اللي فوق اللي هو آخر حاجة اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ده بيسمى بالمادن عندي حاجة تاني بيسموها المسند الآيه بالكسر النون بكسر النون مش بفتحه المسند واحد مسند لو لو لو قلت لك اومسند للايه الترابيزه اومسند الطوتين يبقى انت راجل مسند. راجل مسند فالمسند هو اللي بيسند الحديث هو اللي بيسند بيقعد. فالمسند هو الذي يروي الحديث باسناد يروي الحديث بالاسناد ده اللي اسمه مسند ممكن انت تروح بعد الكتاب ما يجي تلاقي حاجه لفظه ما قالتش مش عارف, مش عارف المعنى هو المعنى خلاص هو التعريف ده هو ده هو المسند هو الذي يروي ايه الحديد والمسند هو الراوي هو الايه الراوي ده حاجه ثانيه بقى المسند هو الراوي لما يقول لك ايه الفرق بين المسند وبين الراوي قال للمسند هو الراوت لو جئنا نشوف التابعي التابعي لو قال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فأصبح التابع ده هو إيه مسند وراوي في نفس الواد يجي الشيخ اللي تابعه يقول لي حدثني محمد بن سيرين عن مش عارف مين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يفقى برضو هو مسند وراوت نفس الواد جيه البخاري يقول بقى حدثني فلان سواء بقى أي واحد من شيوخه محمد بن يوسف مثلا او غيره يبقى يذكره بسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو ذكر الحديث بسند يعني اثند الحديث يعني هو ايه مسند و نفس الوقت يقال عنه ان هو ايه راوي يبقى عرفنا ايه المسند عرفنا ايه المسند هو الراوي عندي بقى حالة اسمها المسند بالفاتح بقى ايوه ليه مش انت اللي مش انت, انت في السند يبقى انت راوي وطالما انت في السند تبقى انت مسلم خلاص لكن انت رجل ما انتش في السند ما انتش في السند وجيت رويت حديث بدون اسناد الحديث بدون اسناد يبقى أنت راوي مش مسلم يبقى أنت راوي مش مسلم أما لو أنا نحن أقول في تعريفه أنه هو اللي بير هو الحديث بالإيه؟ للثاني أما واحد أليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنقول عليه مسلم ده؟ ده ممكن يبقى كذاب يبقى ده بيسمه راوي فيه راوي كذاب أو راوي صادق هو ما هو مرواش هنا بالوقت هو مرواش المهم يعني خلينا في المفين هو مش راوي هنا ولكن احنا بنقول مبدئيا او عموما الراوي هو المسلم خلاص عشان الطبراني لما بيقي يروي في الكبير يعني التاريخ الكبير للطبراني أو المعجم الكبير أو المعجم الاوسط للطبراني اول معجم الصغير للطبراني بيذكر بالسند بيقول حدثني فلان من شيوخه ويذكر بالسند فهو مسند ورواه البخاري مسلم ابو داوود مش مين كل ذلك حتى تجد تجده في كتب الرجال يقول لك ايه تراجيم الرواة فيهم البخاري ومسلم ومش عارف مين وبتاع يعني شمعنا دي و... هي مصد ما فرق بين ده وده خرق. لا مش هنقول كم كل الرواء مسلمين اصل مشكلة الراوي في راوي حدوثة وفيه راوي حديث راوي الحديث هو المسلم أما راوي الحدويت ده ما نجدع بيه هنا مول مولدس اسمه يا الراجل اللي بيقول مولدس ده, ده ده راوي يعني قصات بس ده مش بتاعنا فضل. المسلم المسلم احنا قلنا هو الذي يروي الحديث بالإسناد لكن هذا الإسناد قد يكون في النص منقطع قد يكون في النص منقطع يعني أنا ممكن أروي حديث بسنة لكن انا مش متصل به أنا مش متصل في واحد بينه وبين الراجل اللي قبلي ما لكني ذكرت الحديث بالاسناد فهمه في الحاله دي هيبصوا انت بقى هتتلخبطوا نفسكم ممكن في الحاله دول هيبصوا لي انا ويبصوا للشيخ بتاعي الشيخ بتاعي هل انا سمعت منه ولا لا أه طيب لما انا سمعت منه هل سمعت منه الحديث ده ولا انا راجل كنت ملازم له وبعدين هو حدث بالحديث ده في الهند وانا ما كنتش في الهند وبعدين قلت عن فلان مش ضروري بها عشان العملية هتضل <تصفيق> نعم ها ها ها ها ها دلوقتي بيسموه محدث سموه محدث ما بيقولوش عليه مسند إلا إلا الرجل اللي هو معه إجازات موصولة بالسنن يقولوا المسند فلان اما المشاخ اللي ما معهمش أسانيد ما يقولوش عليه أنه هو إيه مسند يعني واحد معه اجازات بكتب الحديث مثلا الستة لما يجي يفتح الإجازة يقول إيه فلان أجازني الفلان عن شيخي فلان عن شيخ فلان عن شعرك إيه عن الإمام لغاية لما يوصل للبخاري وبعدين يسلك استند بابه وخير وغيرت لما يوصل الحديث نفسه هذا رجل مسند بس المسند ده سلسلته موصولا أما اللي هو مشغول بالحديث ده كتير من المشاكل الموجودة الآن من المحدثين هذا رجل المحدث إلا إذا كان عنده الأسانيد اللي توصلهم إلى هذه الايه الكتب الحديثية فهيقول عنه أنه هو مسند ماشي يا كرام با مجرمين المسند المسند نعم ماشي وكمان قصينا كلمه المسند مسند يعني ممكن نقول عليه هو الحديث الذي روى باسناد حديث الذي ايه روى بالاسناد سندت كده هو مسند يعني مفعول اليه انا المسند المسند عندي هو الحديث الذي روى ايه تعريف من التعريفات بتاعه المسند يبقى نبص الحديث البخاري واحد عن سنه عن 2 عن 3 عن الصحابي عن ابي بكر الصديق ده هذا اسمه مسند ده كله ده اسمه مسند المسند هنا مين هو الامام البخاري رحمه الله والمسند هو هذا الحديث الذي روى بالسند المتصل يبقى من تعرفات او من اطلاقات المسند من اطلاقات المسند انه يطلق على ايه ايوه حاجه ثانيه عليها المسند هو الكتاب الذي الذي ذكر احاديث كل صحابي بالاسناد زي مسند الامام احمد رحمه الله تعالى لو بسينا فيه هتلاقي الامام احمد يقول لك مثلا وإسناد أبي هريرة قضي الله عنه ويأتي عامل إزاي إذكر واحد نين, ثلاثة عشرة مية كده الحديث, الحديث الأول حديث ثاني حديث ثاني كل حديث بإسناده حتى يصل به إلى أبي هريرة قضي الله عنه وهذه هي الطريقة اللي كانت متبعة في الأول في التأليم عشان يجمعوا السنة كلها دور على الأحاديث الآلة سيدنا أبي هريرة كلها واجبوها دورة الأحاديث اللي, اللي قال لها سيدنا عمر كلها وجبوها دورة الأحاديث اللي قال لها وجبوها كل الصحابة عشان كده من ضمن الإطلاقات بتاعة المسند أنه هو بيطلق على إيه؟ على الكتاب الذي إيه؟ الذي ذكر أحاديث كل صحابي بأساني دي زي افتكرها في مؤسس الامام احمد رحمه الله تعالى بعد ذلك ايقولوا الاسناد حد يقول لي من تعريفات الاسناد ان هو مرادف للايه بالظبط كده مرادف للسند يبقى الاسناد هو السند دي التعريف له الاسناد هو الايه السند وده او انه هو روايه الحديث بالاسناد لروايه الاحاديث بالايه روايه الحديث بالسند اسناد هو روايه الحديث بالسند زي ما نقول هذا الحديث جاء بالاسناء او انا رويت هذا الحديث باسناده يعني انا ذكرته بايه بسنده خلاص دي اهم التعريفات اللي خاصه بالمتن والسند اهم التعريفات اللي قلنا الخضر هو ايه؟ ما هو مراد في الحديث يبقى اجابه ما جاوبتش نعم. نعم والحركات والسكنات فليقظه منام اه وكذلك ايه؟ تمام ماشي ماشي مم. نعم انواع يعني إيه؟ لا لا مش لا مش وقته عاوز تقول لي انواع صنف مثلا ولا انا اقوله لا لسه احنا بناخد مصطلحات بس ايه المصطلحات دي هتلاقيها وانت شغال فدي فائده التعريف الاول بالمصطلحات هيقول لك المحدث ما انتش المحدث يعني اقول لك الحافظ يعني ايه الحافظ ده ويقول لك مش امير المؤمنين عمرو بن الخطاب رضي الله عنه لا مش عمر ده كان واحد تاني فديت حاجات يقول لك استنى هيقول لك مش عارف دي بيفصل لك هو المصطلحات الاول عشان خاطر لما تدرس تدخل جوه بقى تبقى عارف الاصطلاحات زي يعرفك يعني ايه المشرب يعني, يعني ايه اللي مش تستخدم داخل أي فن من الـ من الفنون أو علم من العلوم الأدوات هذه مهمة الوحيد يتعرف على الأدوات الأول النجار عنده يتعرف الشاكوش ويقول أنه لا يعرف المنشر ومعرفش ماذا يتعرف الأشياء من الأول يجيب شخص ما لا يعرفها يقول له هات الشاكوش يقعد بالصلم أو لا يعرف أنه فيه يقول له أنا عارف الشاكوش ولكن هناك شيئات تالية ما عرفهاش يمكن يقول له ما عرفه أيه بالظاف داي مكتاح الخريط بعد كده؟ هنبص نلاقيهم بيكلمون عن حاجات أخرى وهي هنأمن صلى الله لسه يلا صلوا